الوحدة الخامسة القيم الدرس الثالث أحب وطني واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك علم عاصمة، قرية، شرق غرب شمال جنوب شرق جنوب الوطن مقدس تركيا وطني أبناء بلادي ما أجمل وطني الدفاع عن الوطن